بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله الله الله. الله. نحن حتى الآن ذكرنا أبعث مواقف أبعث جين الهجهان الأولان لصالح اخبار الخمس الرجل الثالث الرابع لصالح نحن الخمس ولم يفلح لا الرجل الاول ولا الثاني ولا الثالث ولكن الرجل الرابع لم نعترض عليه الاعتراف فقد يكون لها لله كون ويثبت عدم الخنزير فقلت يا رب الخنزير يا شيرين ما شراته لم تكبروا ما راحتنا نعم البحث في, في, في البحث نحن الدرب رابع كان مقاراً أن الآية المباركة يمكن أن نناقش جلالتها وصحيح عبد الله سنان نناقشها لنرى شئ هذا الجلد رابع كان في ما حان بريء حسبنا وهذا الموج لم نعتبر عليه باعتراف يعني لعلوم الإنقام يوصنا على ما معدامة الآية المباركات أن الخطار فيها خطار الخطار والخطار الشخصيات الأسراطفية والشخصية الأسراطفية فيشمل ما يمتلكون الناس، أما الأراغون أولي من الأولاد فيمتلكها أنواع المسلمين ولكن شخصية حقيقية والآية حقيقيه لا هذه المره فلا ولكن هذه المره تتمكن من المرء من المرء من المرء من المرء من المرء من ما من المرء من المرء المضمون المرء من لا قمس إلا غنائم برصر. وهذا هذه الوعي لدى معارضتها بروايات قمس الغنائم أخيرا تسطر في اعتبار كالجب تلك في مقالبة الغنائم نأتي الآن إلى وجه رابع ووجه الخامس. الوجه الخامس هو عكس الوجه الثاني تماما هم نتيجة هو عكس الوجه الثاني و هم مضمونه تماما عكس الوجه الثاني الوجه الثاني كنا نتمسك فيه بعموم لصالح الخمس وهو رواية هذه قصيرة كل ما امتل عليه كما نقولها بكل ما امتل عليه عموم والارابون ايضا او غير المنقولات أيضا مما قوتنا عليه فهذا بالعموم شملت واحرص القوس بالعموم والعموم مقدم على الاطلاق وعليها هذا مقدمه لان هي عموم فيدخل القوس الان نعكس القصف تماما نعكس الموقف تماما نقول ذيك رواية كل شيء يقود لكم غير ما مثلا لأن راويها عزي بن عبد الحمد البطائني عن أدي بصير وعزي بن عبد الحمد البطائني كذاب ومكتهم ومذكر إذن هذه الرواية تذكر لكن في المقابل الروايات التي ظاهرها نخيل الخوز فيها ما يقود موافق منها قلنا ما يكون بحكم العموم بس دعوا أموم ما في يعني كلمه كل نبيه لكن بحكم العموم وهي الصحيحتان اللتان صرحتا كانا الصواب للمسلمين الصحيحتان اللتان قال عنها صحيحه محمد الحلبي وصحيحه أدب من الشام، وعثر في كتاب البيع، فأنا مو من كباره، باب باب واحد ألفين أبو من من كتاب البيع والشراء. فهي الحديث الرابع الخامس فعلا بعد الله عن السواد وما وجدته فقال هو لجميع انفه قال هذا الرابع الخامس عن خالد بن جبيل عن ابي عبد الله لا تشتري من ارض السواد شيئا الا من كانت له دم فإنما هو شيء للمسلمين فكان نصت على كلمة أرض السواد وقلنا أن أرض السواد تاريخياً تبقى أنه اسم لأرض العراق أو, أو اسم لل المختار من العراق يسمى لأرض العراق أو اسم من العراق وهذا علم يعني صائر أو ما يشبه العلم و ودلالة العلم على أجزائه كدلاله العموم وليس بالاقلاب ومقدمات التكنولوجيا وعليه فهنا تنقلب الكفة بدل ما نقول ان ادله الخمس تتقدم الامد بالعكس النتيجه هي عكسيه ان ادله عدد الخمس تتقدم لان فيها ما يكون بمنزلة العموم بينما في ذلك الجانب ما أكل شيء إلا قواة أبو بصير اللي سقطت سنة هذا هو الوجه الخامس والوجه السادس والأخير مما نريد أن نتعرض لك في المجلس الثالث نقول هناك ارتكاب عقلائي او متشابهي او كلاهما يقول بان الغرائب تغلق على الاموال الخاصة وما تضرب فلا تضرب على الاموال العامه مثلا الموقوفات لا تضرب عليها ضرائب لانها اموال عامه نعم من يمتلك من هذه الموقوفات ثمار بحيث تصبح الثمار ملك لهذا الشخص الذي ان يكون يظلمون اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون على اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك إلى يجب ان ما أما على نفس وما شابه ذلك من الأموال العامة هذا الارتكاظ وهذا أو المتشبع أو لا يقول أن يقول كلاما يصبب الارتكاظات هي كما قلنا بمنزلة اختراع المتصل المتصلة, المتصلة اختراع باعتبارها ارتكازيه بل كانها متصله هذه الارتكازات تصرف الدليل ادله الخمس على الغنائم تصرفها الى الممتلكات الشخصيه وهي الغنائم المنبوذه التي هي من ممتلكات المقاسين وتنصلف أما لا يكون ممتلكا شخصيا كالارض او كالأرض المصدوبة نعم أنت إليك اذا حصلت دفعة من ذيك الأرض التي هي من المسلمين حصلت دفعة بالتوافق مع دوالي أو بإذن شرعي كما يقال في أيام الغيبه أنه أكون شعر للمسلمين ان ياخذوا طفاه ويبنوه ويستثمرون لقد ماحصلت شيء من الطبيب واخذت الثمره ان لديها سواء بموافقه الوادي حاكم الشعر بقانون المزارعه مثلا او بطاع اولى او بالقانون انه حق يا قانوني اقدر اجري من المقاضاه من الادعاء في خصوص المقاضاه يعني من الامار العقار والممتلكات اللي يقون يمشي بموافقه معاه وهذه او لا أو انه موافق على انه ما اذا حصل ان صدرت بنسخه لهذه الثانيه من غيره من الاعضاء او كذلك او يعني معناته دوله اقتصاديه دوله اقتصاديه يعني تصل في هذا الخرج او ما اي شكل من الاشكال يعني انا بكتب وهنا صار ملك شخصي تجرى جاره واحدي ولا الشريعه هم تقول ان هذا اضماره الى على مهنتك فمثل القواعد الشرقيه موجوده والقواعد الغربيه أما ما لم يكن كذلك فأذلة القنص تنفر. فإذا كان هكذا إذا اختصت أذلة القنص بغير الممتلكات العامة فالدليل الذي جل على أن أرض الخراج أن أرض الخراج من, من الممتلكات العامة فالدريل سيكون حاكمة أو قد على أدلة الخميس يعني الخميس قريباً بأحد البارزين بغير ممتلكات العامة وهذا دليل يقول أن هذه الأراضي من من الممتلكات العامة فيقطع موضوع أدلة الخميس بالحكومة أو بالوزير وبهذا يثبت عدم الخميس. طبعا، طبعاً أتسأل كيف يوجد اتفاق من هذا في أن من في أن اسم من أطلقها أكتوى بالخمس في المرفوع عن ناقش الأراضي المرفوعة قد ناقش النقاش إلا أن هذا النقاش أول ما يضر بالاستنلال من بال... الاتفاق أو إن كان يضر فإنما يضر بالاستداد من اتكاظ المتشرع وثانيا الاتكاظ المتشرع على العموم هو موجود فصصارت شبه في هالمورد بالذات لأنه قسم منهم لقوا دليلا على طبوت الخنس وهي عموات وإصلاقات أدلة الخنس وإلا على العموم الذي حتى اتكاظ المتشرع موجود وهو أن وراء البشار يقول كفر بالعقلائي كما أن الضرابة العقلائية لا تبرد إلا على المتلكات الثاصة كذلك ضراب الشرق هذا لا أحد أفتب تعلم بالخمس بالموقوفات بما هي موقوفات موقوفات ليس بالدماء من يمثلتها أشخاص بالنظمة دماء هي موقوفات محدد او مثلاً الذكاء الاموال الزكويه ما دامت هي من كذب لانفوان الفقير قبل ما يعطى للفقير ويمتلكه الفقير وما حد يقول انه يتعلق بخمسه إنما هو لعنوان الفقير نعم حينما يوزع ويعطى للفقير ماذا ترتب اذا زاد على ما السند على الفقير وخطته يتعلق وعليه فادله الخمس تكون حاكمة أدلة عدم الخمس أدلة أنها على الأراضيين الخمس المسلمين تكون حاكمة أو وعدة و... على أدلة الخمس وعليه فالطالب أن الأصح هو أن الخمس لا يتعلق بغير المنقولات. كما افكار ذلك الدكتور نشي رحمه الله والمعرفه دعمه بالكونسير نعم يبقى بحث هذا البحث مو على المحل بغض اشير اليه وهذا بحث يجب ان وهو ان هل الخمس يتعلق اصلا هل تقسيم تقسيم تقسيم الجنام مع المقاتلين يختص بالمنقولات أما أو يختص بخصوص أو المعسكر على بعضه على بعض لا هذا معسكر هذا بعضه يدل على حفظ المشترات من الذنب على الدنيا يعني؟ الذي أشتريها الدنيا ماذا أشتري؟ من ملك قصر صار ملك قصر مو ملك عاصر هنا هذا البحث موجود هو عنهم ما لا نقول المنقولات التي لم تقوم عسكر؟ المعروف الذي يقولون أنهم التي لم العسكر أيضا يقسم على المغاتلين فقط مع باورا عسكا إلا ذاكما ذاكما لا تقسم وإلا تقسم هذا محصول خارج عن المعطلين، خارج عن مبحث الحمس في مبحث الحمس هل نقدر نقول نقول ما يقسم الشيء الذي تفهمه تقسين على المغاتلين يخمس قبل ما يقسم يخمس فعليه يقسم والشيء الذي لا يقسم، ليس شأنه يتقسم على المقاتل، لا يقنص من أجلال ما يقصد بمحثه، ونعطي هذه الطاعة العامة وضمن أننا حذفت بعض الوجوه الشائكة المميجلة في المقاطر صحناً تطالعوا الكتب، وتطالعوا الخصوص، كتاب اقتصادنا بعد أحد ملاطق، كتاب اقتصادنا مثلاً من قبيل ما يقال هذا الوجه وشيب عليه فقط، الرجل يقول أن هذا الرجل في صادق نفي هذا الوجه يقول أن الأراضين أو, الـ أو الـ الأراضين خارج بالتخصيص من أدلة من هذا وجه أخرجوا الآية دارة طيّة مختلفة أخرجوا رواية البصير كل شيء مُتلأة آمنا والعموم طاب يكبر التفسيص والإطلاق يكبر الفقيد والروايات التي دلت على أن الأراضيين ملك المسلمين هذه خاصة هذا أساس والأساس يتحدث مع الأراضي فيما لكم هذا وجه هذا الوجه احنا ما بنا أن نعود من الوجوه ونبحث بحث النقش عن ذلك لأن هذا هو احد القرقص الشائكه اللي نحن لسنا بحاجة إليه فالوجوه التي شرحناها كافرة بتوضيط الحكم أما هذا الوجب الثالث وقع في هذا المطر هما أبخذون هم هم في هذا وقع يعني المستغرب حتى العلماء في ذلك، وحتى أولئك المسلمين، وهو أنه ما هو المقياس في العموم والخصوص، كما نقول، الروايات، روايات الخلاء، أرض, أرض سبعة المسلمين، أخص من رواياتهم، ما هو المقياس في تشخيص الأمر هل المقياس في تشخيص الأمر الموضوع موضوع الكلام او لا المقياس في تشخيص المطاعم الخاص الحكم بجميع جوانبه لو قبلنا ان المقياس في تشخيص المطاعم الخاص وتقنيه على ارام موضوع الكلام يتم هذا الاشي موضوع الكلام هو الارام او غير المنقولات بينما الغنائم عامة وموضوع في كل الغنائم طبعا الأرض الأخص فيغل بالأخص أما لو قلنا أن المقياس ليس هو الموضوع وإنما كل الجواني في التي تكون داخل في البنس النسبة ليس بعمق مطرحة انما النسبة عمق مطرحة فكما يمكن تفيده أدم في التخمين بالأراضين نقول إلا أراضون. كذلك إلا خمسها. إلا خمسة. خمسة. لا يمكن العكس نقول الأراضون لعام ما هو المستخدمين إلا خُبزها. أبداً إلا خُبزها. فمثلاً لا للإمام. جيداً النسبة ما تكون أموراً مطلقة وإنما أموراً خصوصاً للعج. وأهم أشيث لكم إلى تركبون مطالعة هذا البحر ذاك إليكم أشيث لكم إلى من شأ هذا الخلاف من شأ هذا البحر من ما يلي: هناك رأي يقدم الخاص على العام ليس بعنوان أقوائية الخاص من وإنما يقدم الخاص على العام بعنوان قليليته بعنوان أن الخاص قليل على العام بعنوان أن الخاص اقوى على العام فعند إذن قال قائل من أرباب دعوة قليلية أن المقياس هو الموضوع أخاصية الموضوع ما دام أن الموضوع أخاصي وهو أنوار الأراضيين أخص من أنوار الغنائن إذن القرنية لهذا القرنية تتبع الموضوع أما من يقدم الخاص على الآمن بالأقوائية مو بالقرنية فهنا معروفا المعرفة على الأقوائية نتيجة انه خاص نتيجة انه أخصر أقوى هذا صار أخص ولقض الموضوع صار أخص أو ولقض الآخر ما هو الدين الذي تكون دائرة ضيقات تكون دلالته في تلك الدائمات أقوى من الدليل الذي شملت لك الدائرة بالأخلاق وإن كان عددكم على الدائرة الدائرة العظيم موضية من دائرة الخمس على الغناهم وإنما من المجيء كل منهم أخاص وأضع إقلاقنا أنهم غير غير ناعدة هذه جذور البحث على كل حين تصدقوا أن تطالوا الكتب لا أظن أننا فعلا بحاجة إلى التعرض لذلك ما دام بحث أنهيناها بطرق غير شاركة من أشهد إله هذا هذا ملاد الحسين فراشة وبعدها هذا ملاد العفاس عليه الصلاة والسلام وبعده ملاد والأمام زي العابدون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته